Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim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 أَيُرَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 129. وإذلكما تكذبان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 ربك تكذبان فيهنّ قاصرات الطرف لم يطمسهنّ إنسو قبلهنّ ولا جان فبأي آلاء ربك ما تكذبان كأنهنّ الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان هل جزاء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 ربكما تكذبان فيهما عينان نبّا ختال فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان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 حور مقصورات في الخيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان